وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَجِّنَاتِ قال, قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ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 هل ينظرون الا الساعه ان فاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخره يوم اذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين